بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا الله. اللهم لا سأل الا ما جعلته سأل وانت تجعل الحزن اذا شئت تسهل هذا هو الدرس الثاني والسبعون من شرح كتاب شاذ العرف قال الشيخ رحمه الله النسب إلى ما اخره أو النسب إلى ما آخره تاء ربوطا صعي الشيخنا تاء التانيس تقول في النسبة إلى مكة مكي وتقول عامة خليثاتي في خليفة وخلوتي في خلوة تلح والصواب ايه؟ خل... خ لا خلفي وخل وخلوي على كل إن يا مولانا افهم مولانا الكريم كلمه مكه اذا اردت ان تنسب لا تحذف تاء تقول مكي طيب آ... قول العامه يعني كلمه خليفه يا مولانا يقول مثلا خليفتي يكون تا ذا لحم وطالما عامه طيب يعني ما هو عوام يا مولانا لا يحتاج بكلامهم يعني لكن هو أراضي يعني الشيخ يعني انو بين الذي الناس بالاسم المقصور يلا يا مولانا الثاني حبارة اسمع يا سيدنا الكريم كلمة حبارة ألف التاني ذيا خامسة يعني عندنا ال الألف حبارة ده رقم خمسة يا شخنا اسم مقصور اسم مقصور يعني اسمه معرب آخره ألف قبله فتحه بس ال المقصورنا الآلف دي ألف تأنيس زي كلمة ليلة مثلا وبشرة وسعدة ثانية شغنة فالألف هنا خامسة فصاعدا يقولي الألف إذا كانت خامسة فصاعدا هذا مطلقا يعني فصاعدا أو رابعة متحدكا ثاني كلمتها نيجي الأولى كده كلمة حبارة ده اسمه طائر أو للحاق كحبرقة ده ملحق بسفر جل سمعني يا شيخنا ايه هو للحاق ده حرف على الكلمة لكي تلحق بكلمة ثانية هديك مثاله لم نقول مثلا دح راجة على وزن فعلة طيب جال ببا فعلة أصل جال ببا جالة با على وزن فعلة فأرادت العرب الحَ حرف لكي تلحق بالكلمة الأولى وتوافقها في إيه في تصرف الكلمة دحرجة يدحرج ودحرجةً تقول جلببة يجلب وجلبةً هو ذا الحاق يعني زادت حرف في آخر الكلمة عشان تلحق بالكلمة السابقة في تصرفها شفناه في المصدر فهمت كذا؟ فكلمة حبارا دايم طائر طيب كلمة ح بركه ده ملحق بايه اي قل دل للقراد عارف القراد نعم ايوه القراد ده بيسموه شيخنا حبركه طب ليه زادوا الالف دي للحاق بكل كلمه سفر يعني اول منقلب عن اصل منقلب ايه شيخنا طيب مصطفى من الالف رقم 5 بس منقلب عن اصل الواو يعني اصلها من الصفوه اصلي يا شيخنا الله يصطفي ها لما يخلق ما شاء يصفي ما يعني ماخوذه من الصفوه تقول في النسبه اليها حباري تقول في النسبه يا شيخنا حباري حباري إيه اللي حصل يا شيخنا ما زي ما أقول لك النسب لما اخره تاء مربوطه تشيل التاء برضو هنا هنا بنحذف ايه الاني. الآلف التأنيس أيوة يعني حبارة هنقول إيه حباري وكذلك في كلمة حبرك هنقول إيه شيخنا حبركي ومصطفى ها مصطفي لا مصطفي مصطفي لا ده هو يقول لك أصلها الآلف منقلب عنه أصل يا شيخنا فتحذف ما هي الالف منقلب عن واو سمعني مولانا فهي تحذى سواء منقلب عن واو أو غير منقلب عنها تحذف الالف يعني هتحذف الالف التأنيس يا شيخ او الف المقصور عموما لي قال مطلقاً؟ مع عشان كده قال الالف خمسة فصائم مطلقا لي كان قلمة مطلقا ده؟ يعني سواء كانت الف تأنيس مثل حبارة او الف او الف الحاق زي ايه حباركا او الف او الف منقلب عن اصل زي مصطفى, مصطفى. هذا عشان كده قال مطلقا يعني في الالف يا مولانا خلاص هذا عشان كده قال ايه خامسة مطلقا لكن الرابعة يا مولانا الرابعة لما تكون الالف رابعة لازم يكون ايه متحركا ثاني أيوة الحرف الثاني منها متحرك زي كلمة يا شيخنا مثل كلمة ايه جمزا جمز ده الحمار السريع تقول في النسبة اليه جمزي يبقى نحذف الالف برضه جمز لاحظ الالف رقم 4 بس في الشرط لازم يكون الحرف الثاني متحرك صح يا شيخنا فان سكن الثاني كلمتها جاز حذفها وقلبها واو يعني كعندك كلمه حبله ها ممكن تحذف الالف او ايه يا شيخنا او اقلب وفي عندنا الف للحاق ذي علقه خلاص يا شيخنا ده اسم نبات يعني ده ملحق مجعفر، او مقلب عن اصل ذاكن ملها لها ده من من اللهو يعني يعني الالف اصلها واو يا مولانا تقول في تقول حبلي او حبلوي يتحدث يا شيخنا الالف تقلبها واو انت مخير يبقى نتبع يا مولانا إذا كانت الالف المقصورة رابعه والحرف الثاني منها متحرك قولا واحدا تحذى في الالف صح اما اذا كان الثاني ساكن يجوز الامران قلبها واو او حذفها خلاص يا شيخنا حبلة تقول لي يا شيخنا حبلي او حبلوي وكذلك علقي او علقوي ملهي او ملهوي قال والقلب احسن من الحذف خلاص يا شيخنا يجوز دي تقلب بين اللام والواو تقول لي حبلوي يجوز ذا جائز يعني تقول حب لا وي ماشي يا شيخنا بين اللام يعلم الكلمة وبين الواو اللي هي منقلبة عن الالف يعني هذا النسب المنقوص يا رابع اياه المنقوص في او سالفته كالمستعري يباحو يا المنقوص يا مولانا سهله هي يا المنقوص المنقوص قبلها كثرة زي المستعدي مثلا فالمعتدي تقول ايه المعتدي طب المستعلي رقم 5 تقول ايه المستعلي طيب يلا هات المعاد اما الرابعه زي القاضي فالف زي الف مالها ها الف يا شيخنا؟ ايه الف مالها يعني اجوز حذفها وجزء قلبها وا فتقول ايه القاضي او القاضوي فاكره مولا أقول... فاكره لما كنا بنعملها يا شيخنا اللي هو يعني ال هناك في ملها ا خ... رابعه والحرف الثاني ساكن, ساكن يجوز فيها ايه زيت محبله يقول حبلي يحبلوي صح هنا يا شيخنا نفس الحكم هنا فتقول ايه تقول تقول قاضي, قاضي, قاضي او قاضوي قاضي والحذف إيه؟ ارجح اي هنا, هنا الحذف ارجح أما الثالثة كالشدي والشذي فيجب قلبها هواو يعني كلمة فتى يا مولانا فتى الالف الآلف المقصور يعني ثالثة لا المنقوص لا لا عفوا بنتكلم عن المنقوص يعني كالشدي والشذي فيجب قلبها هواو كالف فتى وعصى كالف يا شيخنا أيوة طب ليه قال ألف فتى وعصى ما هناك يا شيخنا تحذف لن تكون ثالثة تحذف العفو لا تحذف تقلب بواو تقلب بواو يعني. يعني فتى تقول ايه فتوي عصوي. وعصى عصوي هنا كذلك شجي هنقول ايه يا شيخنا شاجوي مم. وشاذي هنقول ايه شاذوي طيب هات النسب الى ثلاث مكسور الوسط يلا اذا نسبته الى فاعل واذا نسبته واذا نسبته الى فاعل مثلث الفاء ثامر اه شوف مسلة الفاء نا يعني نا مفتوحه نمر ودقل حرف الدال اللي هو الفاء الكلمه مضمومة وابل ما مكسورة, مكسوره خلاص كله ده على وزن يا شيخنا يبقى فاعل فاعل وفعل, فعل وفعل وفعل مش يا تقول يا في في النسب ايه ها نمري خلاص اهم حاجه تفتح يا مولانا يا شيخنا تفتح العين بس يعني شوف نامير بكسر الايه بكسر العين عين الكلمه هتفتحها بس تقول يا نمري وتقول ايه دو وتقول ايه ابالي ايوه طيب عارف الاتباع زي الحمد لله كده الحمد لله يعني اللام كسرت الكسره الدال يعني يلا هات المحاضره خلصت فاضل شيخ النسب المثنى على تقول هو لا هو يتحدث عن حذف يا شيخنا على متى التهنية وجمع التصحيح المذكر على مايني شوف على مايني لا انتبه الكلمة على مايني ده فهمت يا شيخنا يعني مثلا زيدان لرجل اسمه زيدان الراجل اسمه زيدان في واحد اسمه كان زيدان رحمه الله كان عندنا في الكلية دم اسمه زيدان فهمت يا شيخنا فزيدان ده علم وليس مسن علم يا شيخنا فزيدان ده العلم ده اللي إذا نسبت إليه هتقول إيه هتحذف ألف و تقول إيه زيدي خلاص يا شيخنا يبقى حذفت الألف و طيب طب وإذا قلت زيدون برضه هتقول زيدي هتحذف ألف و صح يا شيخنا أيوة وأما من أجر المثنى علما مجرى سلمان في المنع من الصرف العلموزة ألف و النون فقل إيه زيداني صح يعني افترض انت سميت ولدك زيدان اعتبرته مثل سلمان طب سلمان ممنوع من الصرف لذا تلاه الفنون زي عثمان ممنوع من ايه من الصرف فهو يقول اما من اجر المثنى على من مجرى سلمان في المنع من الصرف يبقى يقول ايه في النسب ها زيداني انت فهمت يا شخنة؟ ايوه الله يسهلك يكفي فقط لو على انهم علامه علم بس اسميه او مجر ايوه خلاص لا. علينا ما نقول يعني من مثنى وجمع ومن اجل جمع المذكر مجر غسلين في لزوم الياء والاعراب عن النون يقول فيها زي ده زي ديني طبعا عارف مجر غسلين انت اه يعني في عندنا شيخنا يعني ولي. لا ده يعني كلمة حين انتهت بياء ونون مسكين انتهت بياء ونون ففي لغة مضطردة يا شيخنا عند بعض العرب يعني يجعلو الجمع ده باخره ياء ونون يعني لا يقول زيدون يقول زيدينو زي سنين كده ما نقولش سنون يقول سنينون يرحل على, على, على النون ايوه بس قبلها ياء يعني تلزميليات يعني وتبقى على حركات مقدارها أم ظاهرة على النون يعني صح يا شيخنا هياقول فيها ايه زي دي ني صح لكن أنا كأقول زي دا ني على منها ما من أجل لما بنحمن الصرف اللي لين تلفونون خلاص هم ولا ما هاتم ولا الناس إلى جمع الالف والتاء ال خلصت اما جمع جمعهونا في سالف ثمرات سمرات جمعا ينتبه الى مفرده ساكنا مم. وعلى من إليه الاسم المفرد والجمع وعللا الياء سواء حقي أو مجاز وذلك للفرق بين إلى النسب اليه مفردا وجمع ولكذا يا شيخنا ايوه ايوه لما يعني عندك يا شيخنا عفوا عفوا كلمة مثلا تمرات سمعنا يا شيخنا ينسب الى مفرده لا إلى جمعه فيقال تمري بسكون ايه الميم لان مفردها ساكن ميم والجمع عند النسب يرد الى مفرده يعني عندما تنسب تنسب للنفرم لا تنسب للجمع أمين. واضح يا شيخنة يعني تامرات هنقول يا شيخنة تامري أمري. طيب كل اللى حصل يا شيخنة لما سبت المفرد سكن الميم سكن ايه سكن الميم أو. لما يقولها هون تامرات صح؟ هتقول يا شيخنة بس هي في الجامعه تمرات صح يا شيخنا دام مما لم يس منه الجمع يعني يعني لما اقول مثلا, مثلاً كلمه ركعه اقول ركعات يعني في الجامعه بتفتح الكلمه صح يا مولانا فعندك تمره اقول تمرات اذا المفرد يا مولانا تمره المفرد طب وانت بتنسب للمفرد يبقى ترجع السكون اللي كان في المفرد تقول تمري لانك ليه يا شيخنا بتنسب بتنسب الى المفرد ما تنسبش الجمع خلاص يا مولانا وأما اما ضحنه ضحمت فالفه بجمع المذكر ماشي واجب الحذف في ألف هذا الجمع خامسة فصاعدا كمال الجمع يعني عندك مسلمات او صرادقات تقول فيها مسلمين وصرادقي كمان يا شيخنا يعني انتبه كده مسلمات ما ألف, وت... الف وتاء الف صح ولا و... وما بتاء والف قد جمع يكسروا في الجر وفي النصب مع فجمع المؤنث ما, ما دل على اكثر من اثنتين بزياده الف وتاء الالف دي يا شيخنا تحذف يجب الحذف في الف هذا الجمع خاصه خامسه فصاعدا يعني او شاذ زي كلمه سرادقات اللي هي مفد سرادق يعني يعني يعتبر جمع مذكر هتحلف اما تقول مسلمي وتقولي سرادقين اعتقد المحاضره خلصت خلصت ها يعني نكمل ها طيب النسب الى ما قبل اخره اخره الصحيحه مشدده مكسوره سمعنا يا شيخنا الياء المكسورة المضغن فيها مثلها كلمة طيب شوفوا شوفوا طي يي. يعني ده يا مشددة أولها سكنه ثانية متحرك فهو يقول يا مولانا يعني انتهى النسب إلى ما قبل آخره الصحيح يا مشددة مكسورة قبل آخره طيب الحرف الآخير الباء اللي قبل الباء باء يا مشددة ومكسورة طي يي. صح يا شيخنة وكلمة هايين صح يا ولا هنقولها في طيب طيبي وهيني ثماني يا مولانا طيب يبقى هو اشترط في الشرط ايه ده ان الياء لازم تكون مشددة ولازم تكون مكسورة ولازم تكون متصلة بالحرف الاخير خلاص يا مولانا يحصل ايه ومعنى نتكلم عن حذف هتحذف ايه مولانا حذفنا الياء المكسوره دي يبقى صارت ايه يا شيخنا طيبه طيبه مش كده ولا اي هي دي ده هي دي ايوه بالزبط. يبقى حذفنا احنا ايه حذفنا الياء المكسورة يا شيخنا حذفنا الياء ايه المكسورة, المكسورة. صح شوفوا انتوا يا شيخنا طي... ي صح طي... طيب ج شيء طيب اللي هي الاولى والثانية ايه مكسورة دي ونبقى يبقى طيبية. وصل طيب كده قول كده يا بخلاف بعد ما لم يكن بعد المكسورة ياء طيب ماشي هات ايوه طيب كلمه مهييم ايوه ده تصغير مهيام على وزن مفعال من هام على وجهه اذا ذهب من العشق يعني او مهوم ده اسم فاعل من هوم الرجل يعني هز راسه من نعاس تحذف الواو الاولى ثم تضع ياء التصغير سمعنا يا شيخنا هنقول يا شيخنا ون طبعا مهوم في واو مشددة صح واو ايه يا شيخنا هتحذف الواو الاولى اللي هي ساكنه يا شيخنا مو اي مو مو هاوي وي ما في واو ساكنه واو مكسورة هنحذف الواو الاولى ثم توضع ايه ياء التصغير فناكل يا شيخنا يعني ياء النسب عفوا لا هو للاسف كذبها يا التظهير وده خطأ سمتوض عياء الناس فده يقول ايه مهي وم صح يا شيخنا؟ لا دي فعلا يا التظهير بعد كده هنزود يا شيخنا سمعني يا مولانا؟ ياما كلمة ايه انتبه يا مولانا مهوم اسم فاعل من هوما الرجل يعني هز رأسه من نعاس هتوحذى الواو الاولى ثم توضع ياء التصغير فيقال مهي وم يعني ياء تصغير دي يعني صح؟ طيب لما تجتمع الواو والياء وسبق احداهم والسكون هتطغم واي واو كده نجيب ياء النسب لمنع الاشتباه يعني فانا اقول يا مولانا ايه؟ مهي اي مهي ان اقف عند النسب الى فعيله يا فعيله ان شاء الله والله اعلى وعلى صلى الله عليه وسلم على محمد